يا عظمان محمد ومفضلي يا عظم فاض محمد ومفضلي من ربنا البرهان جاء محمد نور مبين قد بدى بمفضلي. دين الهدى متبرهين بمحمد كيد العدا متقطع بمفضلين النص سف الدين حمد محمد الله ومحمد برهان صف مفضلين يا عظمى ألقاب لماجد محمد وكذاك ألقاب لفضل مفضالي منصور أرض اليوم نذان كمحمدون وعقيقها لقب لساعي مفضلي يا عظم شان محمد و يا عظم محمد وهب الإله مفضلاً لمحمد ولقد أسر محمد بمفضلي قد قام بالنص الشاهير محمد وأقام نصاً واضحاً لمفضلي في سيف الدين حمد محمد الله ومحمد برهاننا الصف مفضلي قد غاب عن أهل الولاء محمد من بعد صن واضحين لمفضلي إن قد مضى عن الهومام محمدون فبقوه ببقائ ذات مفضلين. يا عظم شأن محمد و يا عظم فضل محمد نرى حقا جابين محمد متلأليان متنوران بمفضل فمفضل بقلوبنا كمحمد ومحمد بقلوبنا كمفضلين من نصيص الدين حمد محمد الله ومحمد برهاننا الصف مفضلي فالعبد عللا من فيوض محمد يُسْقَى وَنَاهْلًا مِنْ عُيُونِ مُفَضَّلِي وَيَقُولُ مَاتْتَ عَنَى الْإِلَهُ مُحَمَّدٌ فِي نَصِّهِ قَوْلًا بِفَضْلِ مُفَضَّلِي يا عظم شان محمد ومفضلي يا عظم فضل محمد ومفضلي في الخلد قدس ربي روح محمد في صحة طول بقاء مفضلي صل الليل محمد وبنيه ثم محمد ومفضلين من نصيص الدين حمد محمد ومحمد برهان نص